من مرسى انتظارات وحنين النور من مرسى انتظارات وحنين النور من مرسى انتظارات وحنين النور يا هدير شاطئ آهاتي يا sentiment barat wa hanin al-umoor yama hadi shart ahati aqadni shouq aashid wa bu'ad adni leen al-hajr jamni ya أطوف بعالم أحلامي وأشكل طيفك ألامي يا والي هذه أيامي عمر شمعي عمر شمعي أميت لحلامك أجفوفي وديك بابك بعدك وخافي أفز من عالم طيوفي على الدمعي على الدمعي اناطر وانت تدري ان قلوب موجود وخافني يجي من سنين على خد دموع اناطر وانت تدري ان قلوب وخافني يجي من على خد دموع متى يكف الدمع مني اسالك يا ولي عني ماتايك فو الدم عملي أسئلك يا ولي عني يا من تعلم بوالي يا من تعلم بوالي أخذني الشعور أخذني الشعور من مرسل تضارك الحليل والله يتقون لمهدي شعب آهارك تتريدني انتظارات وحنين لمنك يا شارد آهاتي اغنني الشعر عاش قلبي تتعذيب اسئك طانت الغابه يا ضي العال يا ضي العال حنين جروح الطيب وقلب نبض تعذيبه اسئلك طانت الغابه نطر يا حذر على الضرر تريد يا حين تريد يا حين <تصفيق> نسكين ويت إيمان الفقيد رجواه وأسير هموم وأحزان بزمان الآه نسكين ويت إيمان الفقيد رجواه وأسير هموم وأحزان بزمان الآن يا مهدو من صغر سني عشيت عمري بظهر محني يا مهدو من صغر سني عشيت عمري بظهر محني يا من تعلم ذولي يا من تعلم ذولي أخذني الشور sent barat al hanin min al naw ya hadir shat ahati al hanin min al naw لما بواني ما عرفت شو خذيتني شو ييتيم واغفى على الحسره وفز بخنقه العبره يا ابن الطهر السهره بدموعي وبعدك جمر ابو يا اخر ضو شمعي في ظامن اللي ظامن اللي السامر يا الولبن حي حمام الدوح وبدل عد النجم تعيد جرو السامر يا الولبن حمام الدوح بد العدل لا جمر روحي تعيد جروح اقعدها وترجع تعذني يا امل تعلم ذو يا امل تعلم ذو لي اخذ لي Qual relifiers, u any двух子 baratsi, I have in my heart, I have in my hensh I, Ha Trustee, its Этот Palat, I have يا, يا انت تعلم موالي اخش صوتك اخش بلسم جرح صدري جيتك ينتظر امري كل بعمري العمري بعد عيناك بعد عيناك يا بلسم جرح صدري جيتك انتظر امري كل عمري وكل عمري بعد عينك بعد عينك يا واني استمع ردي مهدي وانت من مهدي حبيب غيرك ايش عندي شعظوم فرقاك شعظوم فرقاك من في مو تو اني نوياي عمر بعمر ما اسات وجريح دنياي من حرفنا معاناتي تو اني نوياي عمر بعمر ما وجريح دنياي من دمعي جزع حزني انا وحاشته تهمني من دمعي جزع حزني انا اد وحاشه تهضمني يا من مارو با نیران سنت بارات او حنین النور یمهدی على الإخراج والهندسة الصوتية أمحمد جاسم الكربلائي كلمات الشاعر الحسيني المبدع علي العابدي آداء وألحان مل عمار الموالي